أنا إلا كذباً، فلعلك باخِع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً. إننا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبيل وهم أيهم أحسن عملاً.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 ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أخصى لما لبسوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فكية آمنوا بربهم وزدناهم هدى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 إلهي آله لو لا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم من من افترى على الله كذبا وَإِذْ عَتَذَلْتُمُهُمُ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فأووا إِلَى الْكَهْفِ يَلْشُرْ لَكُمُ رَبُّكُمُ مِنْ رَحْمَتِهِ يَلْشُرْ لَكُمُ رَبُّكُمُ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمُ مِنْ أَمْرِكُمُ مِنْ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 Fahu al-muhted, wami yudzil falan, tajdalahu waliyya murshida, wa ta'hisbuhumu ayqawwur, wahmu rukud, wa nukalibuhumu dhat al وكلبهم باشق ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم Qal qailun minhomu kam lbishtum? Qalul lbisna yawman aww bakd yawm Qalul rabukumu a'lamu bima lbishtum Fabasu a'hadakumu biorifikum Hadihi ila almadena falyom Falya dzur ayha azka zama, falyatikumu beri'zim minhu, walylatuff, walylatuff, wallayushir min bikumu ahdah. Innahumu illiyazharu alaikumu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 Seyakulun tiga setu, rambuhmu kelbuhmu, wayakulun. Wayakulun lima setu, sadesuhmu kelbuhmu, raja bilgaid. Wayakulun tujuh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 ما لهم من دونه من وليين ولا يشرك في حكمه أحداً وَاتَلُوا مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ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 ولا تطع من أفضى قلبه عن ذكرنا واتبع هواه واتبع هواه وكان أمره شرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فلي Ina aعتadنا للظالمين Nara'an أحاط به موسرات قهان وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي وجوه بئس الشراب وسائل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدم لهم جنات لا تعد من تجري من تحتهم الانهار ويحلون فيها يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ويلبسون ثيابا خضرا Sberakim muktiin, muktiin fiha' ala arayik, nigma thawab wa وَأَمْرُ بَالِهِم مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَا هُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا Kil T al Jannatayn, Aatet Aklah, walam T azlim minhu shi'aa, wafajarnaa khilaalhumanahra, wa kana lahushumur. Fakalil sahibhi, wahyuhaawirhu, ana atsar min kamalu, wa agzun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 Nahiran minhumaa mukalbat. Talla lahul sahabuhu wahyuha warahiruhu. Akafrat bil lili khalak. Akafrat bil lili khalak min turab. Thumma min nufat. Thumma sewak Lakin Hwa Allah Rambi Wala Asyiku Birebbi Aحدa Walaulah Iz Dakhleta Jannetaka Kulta Ma Shaka Allah La Quweta Ila Billah In Tarani Ana Aqal Minda كما لو وولدا فعسى ربي أن يأتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبا ويرسل عليها حسبا من السماء فتُصبح صعيدا ذلا أو يصبح ما غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بشمره فأصبح يطلبك فيه على ما أنفق فيها وهي خاوية.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 Hunalik walayatulillahi al-haq. Dia adalah pemberi pahala dan pemberi hukuman. Dan dia memberi mereka contoh kehidupan dunia seperti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 المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم تسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم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 ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة احجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفَتَتَخِذُنَهُ وَذُلِيَّتَهُ أُولِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمُ لَكُمُ وَعْدُ بِسَلِ الظَّالِمِينَ بَدَلًا مَا أَشْهَدْتُهُمُ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمُ وَمَا كُنْتُ مُتَّقًا اتخذا المضلين عبدا ويوم يوم ما يقولون الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موطقا dan berkata oleh kata-kata dan berkata oleh kata-kata bahawa mereka membuat mereka dan tidak menemukan mereka dan berkata oleh kata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 وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُؤًا وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسْيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهِ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ أَكِنَّا نَتَن ان يَفقهوا عَلَى قُلُوبِهِمْ أُمْنَةً أَنْ يَفقهوهُ وَفِي أَمَانِهِمْ وَقَرًا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا وَرَبُكَ الْغَفُورُ الرَّحْمَنِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمُ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَلْلَهُمُ مَوْعِدٌ لَئِنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلاً وَتَلْكَ الْقُرآنُ أَهْلَكْنَا هُمُ لَمْ مَا ظَلَمُوا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 Nasitul Hoota, wma ansanhi illa Syaitanu an azkurn, wa taqad sabilahu fi al Bahr, agba. Qaladalik ma kunna nabgi, far tabda' ala atharhi ma qasfa, fa wajda' آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا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 قال اقتلت نفسا ذاك بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال الم اقل لك انما كنت تستطيع معي صبرا قال ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت بل دني عذرا فطلقت حتى إذا أتيت أهل قريتي استطع ما أهلها فأبو فأبى أن يضيفهما فوجدا فيها جبارا يريد أن قبض فأقام قال لو شئت لتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملكون كل سفينة غصبان، وأن الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أيه يرهقهما طغيان وكفراء، فأردنا أيه يبدلهما رب.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 وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسن وسنقول له من أمرنا يسرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل له من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم اتبع سببا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 A tu ni jubah اذا ساوا بين الصدفين قال فخو, hatta ila jalahu نارا قال A tu ni afrig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 Kedengarlah jannah, malikafirina nujulah. Qul hal nubuqumu bil aqsanin a'malal. Al-ladin bala ta'iyhumu fil hayatil dunya, wahumu yahsibun, wahumu yahsibun annuhumu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 بما كفروا واتخذوا, واتخذوا آياتي ورسلي هجؤا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نجلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا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 الَّذِي يَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا